وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترثوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم o tadun